إِنَّهُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ كَانَ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ دِيَارِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ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 وَمَا جَاعَلَهُ اللَّهُ إلَّا بُشْرَى وَلِتَقُمَ إِنَّهُ يُقِلُّ بُكُمْ وَمَنْ نَصْرٌ إلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 وَلْيُرَبِّطْ عَلَى قُنُوبِكُمْ وَيُثَبِّتْ بِهِ الْأَقْدَامَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ يَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ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 الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال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 وَتَذْكُرُ إِذْ انْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَأَوَىكُمْ فَأَوَانَكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 وَإِذْ طَالُ اللَّهُ مَا إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ أَتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ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 المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوق العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفرو يكون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعضه فيركمه جميعا فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئكهم الخاسرون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 شيئ فان ان لله خمسه وللرسول وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم ان كنتم امنتم بالله ومان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 ثم اختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن دينه ليهلك من هلك عن دينه ويحيانا حي عن دينه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 وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُخَفِّضُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا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 ولو ترى إذ يتوفى الذين كثر الملائكة يضربون وجوههم يضربون وجوههم وأدبارهم وذوق عذاب الحريق بالك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبد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 تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَتُمْ وَأَخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُ مَنْ اللَّهُ يَعْلَمُهُ وَمَا تُنفِقُونَ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَثَّإِ لَيْكُمْ وَأَن تُمْ لَا تُظْلَمُونَ وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله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 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الْأَسْرَىٰ إن يَعْلَمُ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا إِعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِيكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أَخِذَ مِنكُم وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ مِن قَبْلُ فَإِن كَانَ مِنْهُمْ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 والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيئا حتى يهاجروا وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم متائق وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا